وأما نفل الأحباش اختلاط أبي إسحاق استبيعي واحتجاجهم بنفل ذهبي عنه الاختلاط كما في مجلتهم 26-22 فقد أثبت الحافظ المحجر اختلاط أبي إسحاق استبيعي كما في التقريب وكذلك بوهان الدين الحرب في رسالته اغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط وأثبت ابن الكيال اختلاطه في كتابه الذي أسماه الكواكب النيرات في معرفة من اختلطة من الرواكب الثقات ونقل عن الحافظ ابن الصلاح حكمه عليه بالاختلاط أيضا انظر إلى تقريب التهبيب ترجم رقم 639 ومقادمة فتش البالي الرعي 31 والاختباط ترجم رقم 85 والكواكب النيرات صفحة 84 أمر آخر أن الرواية التي جاءت من غير ياندى أصح من هذه التي ورد فيها عدة علل وأهمها الجهادة والاضطراب وكذلك عنعنة السبيع وهو ثقة ولكنه مدلس فإذا جاء أو وردت العنعنة في روايته فحينئذ هذا موجب لها بالطعم أو العلة وأما احتجاج الأحباش بالذهبي فهو منهم عجيب أو قد نسوا قول شيخهم في الذهبي أنه خبيث ثم تعجب شيخهم من الحافظ للحجر كيف سلم له حكمه على الرجال بجرح أو جعديل فكيف سلمتم للذهبي في هذا الموضع وأعرضتم عن الحافظ للحجر الذي أثبت اختلاط السبيعي أو نسوا أن شيخه منتقذ الذهبي واتهمه بالتساهل في رواية الحديث وزعم أنه يأتي بأحاديث غير ثابتة وآثار من كلام التابعين من غير تبيين من حيث الإسناد والمتن كما في كتابه إظهار العقيدة السنية صحة 97 فكيف صار قول الذهبي مقدما على قول الحافظ ابن حجر وقد نهى شيخكم عن الأخذ لتصحيحات الحاكم إلا أن يوفقه الذهبي غير أنه عند الحاجة إلى حشو الأدلة لإثبات هذا الموقف الآن قدم الحاكم على الذهبي كما فعلت حديث لما اقترف آدم الخطيئة قال يا ربي أسألك بحق محمد إلى آخر حديث فتمسك بقول الحاكم صحيح وتجاهل تعقيد الذهبي عليه بل موضوع أليس هذا كيرا بمكالين وتذبذبك في المنهج؟ وإذا كانت شهالة الذهبي في السبيع حجة عندكم فاخذوا بشهالته في الرفاعية حيث تشاهد بأنه قد كثر الزغل في طائفة الرفاعية وتجددت لهم أحوال شيطانية من دخول نيراني وركوب السباع واللعب بالحيات كما في كتابه العبر في خبر من غبر مجلد الثالث 75 وهل لكم في روايات أصح صندا من هذه لا خلاف حول قطعية أسانيدها كرواية عمر التي رواه البخاري في العدول عن التوصل بالرسول صلى الله وببطل هذه الرواية يحسم النزاع بيننا إذ الرواية عن ابن عمر لن تصح ومن شبهاتهم حديث الأعمى المشهور وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول يا محمد إني أتوجه إليك في حاجتي هذه لتقطب وعلى افتراض أنه كان بعيدا فهو استشدار لمضبر في القلب كقول المصلي في صلاته السلام عليك أيها النبي وقد تقدم أن الصحابة تتركوا هذا اللطف لما قبل صلى الله عليه وسلم وصار يقولون السلام على النبي وهو ثابت عن بعضهم كبم سعود وغيره ولا يعقل ولا يمكن أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يتكفل أن لا يسأل الناس شيئا وأن أضمن له الجنة ويقول أيضا إذا سألت فأسأل الله ثم هو يعلمهم أن يسأل الأموات من أنبياء وصالحين في قبوره ثم إن أحدا من الصحابة لم يفهم من هذا الحديث حديث الأعمى جواذ الاستغافة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ولذلك لم يستغف به بعد موته بل تركوا حتى التوسل الذي هو أدنى من الاستغافة وهو سؤال الله بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ترك التوسل كما في حديث حادثة القحط المشهورة أيام خلافة عمر كما عند البخاري فكيف يمتنعون عن التوسل به ويجيزون لأنفسهم الاستغافة به أما قول الأعمى يا محمد فما يمكنه أن يؤكد أنه كان بعيدا عنه وقد قاله صلى الله عليه وسلم إيه الميضاء فمن يبدأ أنه ذهب إلى ميضاءة بيته والأصل أن يدل السياق على أكثر ميضاء وهي ميضاءة بيته صلى الله عليه وسلم أو المسجد فلا يكون الأعمى مخاطبا له من مكان بعيد عنه وأما الاحتجاج بلفظ إني أتوجه بك فهو توجه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما حدث حقا فقد توجه إلى النبي وذهب إليه وطرى منه أن يدعو له فوعده صلى الله عليه وسلم بأن يدعو له ولهذا قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك فقال بل أدعو وكان في آخر دعاء الأعمى اللهم فشفعه فيه أي اللهم اقبل دعاءه في وأما التوجه الذي يفهمهما أولاد فهو التوجه إلى قبول الأنبياء والصالحين تلك هي سنتهم وقد سن لهم محمد الصياد الرفاعي أن من أصابته ضراء فليتوجه نحو قبر الرفاعي ويخطو ثلاث خطوات ويسأله حاجته قرارة الجواهر للصياذ صفحة 44 ومتارة 30 وأما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان يستقبل القبلة في دعائه ويسأل الله وحده وكان يقول في دعائه الاستفلاح في الصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي وصرافي اي دعائي ودعاء صلات ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فالتوجه إلى الله بالدعاء هو المله الحنيفيه ودعوتكم الناس التوجه إلى قبور الانبياء والصالحين هي ملته ابي اذر ومن شؤونهم احتجاجهم بايه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله يحتاجون بهذه الآية بالرغم من مخالفتهم لفهم السلف الصالح منها حيث معناها المجيء إليه في حياته فلا يجوذ إحداث معنا في آية أو حديث لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه لأنه يلزم من ذلك الطعن بهم وفي فهمهم لنصوص كتاب الله عز وجل أنهم جاهلوا الحق الذي اهتدى إليه أنثالكم من بعدهم أو أنهم علموه ولكنهم كتموه عن ثم أظهرتموه أنتم وقد الله من تخلف عن هذا المجيء وهو في قوله تعالى بلد أنهم إذ ظلموا جاءوك ذم الله من تخلف عن هذا المجيء واعتبرهم منافقين مستدرين غير مغفور لهم فقال وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سماء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لا يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين فهل يحكم على كل من لا يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لطلب الاستغفار هل يحكم عليهم بأنهم مستكبرون لا يغفر لهم وهم قوم فاسقون هذا ولم يثبت أن أحدا من الصحابة أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله الاستغفار وهذا يقضي أيضا دخول الصحابة في المنافقين المستكبرين الذين لا يغفر الله لهم لأنهم ما علموا بهذه الآية بل ثبت تركهم لتوسل به بعد موته صلى الله عليه وسلم وتوسلوا بعمله عباس كما في الحادثة المشهورة المروية عند البخاري ثم إن إيجاب مجيء القبر على كل مذنب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة تكليف بما لا يطاق فإن الأمة لا تستطيع مجيء القبر عند التكاب كل ذنب في هذا الفهم حقيقة الغاء لدور الحج والعمرة بل يصير القبر حرما يحج الناس إليه وحينئذ فلماذا يحج الناس إلى مكة أليس ليعودوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم فلماذا يفعلون ذلك والآية كما, كما يزعم هؤلاء فنص على وجوب حج المذنبين إلى قبره صلى الله عليه وسلم وكأنهم يقولون من حج قبر النبي صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبه كيوم ورجته أمه أمر آخر وهو أن الآية خاصة بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وجليل ذلك أن قوله إذ ظلموا أنفسهم بالماضي لا للمستقبل وكل عربي يعلم أن إذ المفيدة للماضي تختلف عن إذا المفيدة للمستقبل حيث نزلت الآية في من ترك الرسول صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى الطاغوت فهو بذلك أساء إلى الرسول وترك حقا شرعيا لا تتحقق التوبة منه إلا بالمجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإعلان التحاكم إليه فوضح من ذلك أن هذه الآية نزلت في المنافقين الذين قال الله فيهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ورؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون أما ما يدعيه القوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فأخبرونا ألم يكن الصحابة من هذا العموم وإذا كان الجواب نعم فمن عمل بمقصدى هذا المفهوم الذي تسعونه لقد ترك التوسل به كما عند البخاري ولم يأتوا قبره ولم يثبت عن واحد منهم أنه جاء إلى قبره صلى الله عليه وسلم وطلب الاستغفار هناك بعد موته وإن كانت الآية عامة لازم منه أن خير القرون قد عطلوا هذا العام الواجب وتجاهلوه حتى جاء متأخرون وعملوا به أو أنهم جاهلوه وظلوا عنه وفقهه الخلف ومن شبهاتهم ان الانبياء او الاولياء مكرمون عند الله او مكرمون عند الله وان ما يحصل لساليهم من الاجابه إنما هو من معجزاتهم وكراماتهم وأن الله اعطاهم ما لا يقدره هذه شبهتهم فالجواب عن ذلك أن اكرم هذه الامه نبيها صلى الله عليه وسلم ولم يفتغف به الصحابة بل تركوا التوسل به بعد موته كما روى البخاري عن عمر قص في قصه في الاستسطار. اما حكمكم على من تشاؤون بانهم اولياء فللولاء شروطان بينهما الله في قوله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا هذا شرط وكانوا يتقون هذا شرط اخر فالايمان والتقوى في القلب لا يمكن الاضطلاع عليهما ولا يحق لاحد اثباتهما او نفيهما فالحكم عليهم بانهم اولياء اثبات لايمانهم وتقاهم وهو خطا آخر فإنك منهي عن تزكية نفسك قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما اتقى فكيف تزكي غيرك هذا حكم بالنيابة عن الله فليس من حكم على شخص بأنه في الناد يكون هو المخطئ فقط ولكن من حكم عليه بالجنة نيابة عن الله فهو مخطئ أيضا ومن شبهاتهم احتجاجهم بحديث إن لله ملائكة في الأرض يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصابت أحدكم عرجة بفلاة من الأرض فلينادي يا عباد الله أعينوا وهذا الحديث ضعيف لا يحتج به وفيه أسامة بن زيد الليتي قال الحافظة في التقريب ترهم رقم ثلاثة 17 صدوق يهم وقال أحمد ليس بشيء قال أيضا إن تذبرت حديثه فسوف تعرف فيه النكرة وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به وقال نسائي ليس بالقوي انظر التهذيب المجنة الأول صفحة 229 وتفضيل هذا الحديث على الحديث الآخر الثابت عند البخاري في ترك الصحابة التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم ليس من الإنصاف فإن رواية البخاري أصح سندا من هذه الروايات الضعيفة والرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من رجال غيب فكيف يتركون التوسل به ثم يتعلقون برجال في الهواء وإنما كثير عهد ومخلفين وعد ممن يقولون أو يزعمون أنه لا يجد الاستدلال في مسائل العقائد إلا بالمتوافر ها هم الآن يحتجون بالأحاديث الضعيفة ليس فقط بالأحادث الصحيحة بل بالضعيفة في السند في مسائل في العقائد بل وعلى افتراضي قول أن الرواية صحيحة بلغت مرتبة الحسن فإنها لا تزال شابة بالنسبة لما خالفها من الروايات الأصح كمدا منها ابتداء بكلام ربنا فلا تدعوا مع الله أحدا وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه لماذا لم يقل إلا رجال الغيب ولا فرق بين الأرض الفلاة وبين البحر وهذه الرواية الشابة الضعيفة تتعارض وقوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر فدعونه تضرعا وخفية لئن أنجان من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشيكون فالآية تؤكد أن الله وحده هو المنجي لعباده في البر وفي البحر وإنه لمن علامات الزيغ الإعراض عن الآيات الصريحة والروايات الصحيحة وإيثار وتفضيل الروايات المعلولة والغريبة تفتيرها عليها هذا إبراهيم عليه السلام يتعرض لأعظم نار أوقدت فيكتفي بالله ويقول حسبي الله ونعم الوكيل فلماذا لم ينادي رجال الغيب شبهة أخرى لهؤلاء وهم أنهم يزعمون أن الله جعل الأولياء أسباب لنا ندعوهم ونستغيث بهم وهذا افتراء على الله الذي قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ولا يجوز جعل شيء سببا إلا بتوقيف من الشرع وبعلم فمن أثبت شيئا على أنه سبب بلا علم منه كان مبتلا بل داعية بدعوة الجاهرية فإنه لم يجعل الاستغافة بغير الله سببا إلا عباز الأصنام والذين قالوا أيضا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فهم يختلقون أسبابا ما شرع الله عز وجل يقولون الله جعلنا جعلهم أسبابا لنا والله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا أن نسأل غيره وقال فقال سبحانه ادعوا ربكم وإن يمسست الله بضر فلا كاشف له إلا هو واسأل الله من فضله فلا تدعوا مع الله أحدا قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله فلم يسمح لنا أن نسأل الأسباب مع المسبب هذا ولو كانت أسبابكم شرعية لسارع الصحابة إلى التمسك بها ولما تركوا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته واتخذوا من دعاء العباسي سببا مشروعا لهم وهذا يؤكد أن فهم الأسباب الشرعية عند الصحابة هو طلب الدعاء من المتوسل به في حياته ويكون ذلك في حياته وأما ما سواه فهي أسباب غير مشروعة ولكن أيها الأحبة من أعظم الأسباب النافعة إخلاص العبادة لله وفي الشرك من الضرر في الدين والدنيا لأن نبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شفاعته تنال من حقف التوحيد والتعد عن الشرك حتى وإن كان مرتكباً للكبائر قال صلى الله عليه وسلم فهي نائلة أي شفاعة إن شاء الله من مات من أمة لا يشرك بالله شيئا فتأمد كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيق التوحيد من أعظم أسباب نيل الشفاعة ولذلك حري بك أيها الأخ المحب أن تعلم حقيقة ما كان عليه المشركون من الشرك كأن يعتقدون بوجود الله ولكنهم كانوا يتخذون أسبابا يزعمون أنها تقربهم إلى الله سلفا وليس خافيا أن المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يخالفون من يقول بأن الله موجود بل قد أقروا بأن الله خالق كل شيء قال تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله هؤلاء مشركون سيقولون نعم السماوات والأرض والعرش كله لله سبحانه وتعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله والأنبياء ما جعلوا أول دعوتهم إلى الإيمان بأن الكون مخلوق وأن الله خالف فإن هذا شيء فطر الله الناس على معرفته قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال ابن عباس من إيمانهم أنه إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض ومن خلق الجبال قال الله ومع ذلك هم به مشركون انظر فرح الباري من جلد الثالث عشر وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده إلى ابن عباس فأثبت الله لهم إيمانا ولكن لا نفع فيه لأنهم ما اكتسبوه بعملهم وإنما هو إيمان فطري وإذا جازه أن يكون عند العبد شيء من إيمان ولكن لا ينفعه فكذلك جاغ أن يكون عنده بعض التوحيد مثل أعتقال أن الله رب خالد لا يكمل به التوحيد ولا ينفع إلا باتصاله بتوحيد الألوية قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم ثم قال سبحانه شاهدا على من أشرك منهم أنهم يعلمون توحيد الله في الخلق والرزق فقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقد جعل بعباس في تفسير هذه الآية لا تجعلوا لله أندادا أي أشباها ومن هنا قرر الطبري أن العرب كانت تقر بوحدانية الله غير أنها كانت تشرك به في عبادته قال جل فناء ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يقلب الحي من الميت ويقلب الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فالشرك تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص ألوهيته من ملك الضر والنفع فلذلك من يقع في هذا الشرك فهو مشبه وإن لبس فوب التنزيه وزعم أن من صفات الله فهم, فهم مشبهون وقد صرح السيوطي بالحقيقة التارية قال لم يكن كفرهم أي المشاكين إنكارا للخالق ولألوهيته ولا ادعوا في الأصنام أنها تخلق وتدبر بل كانوا يقرون لله بالألوهية وأنه الخالق المدبر كما قال تعالى وَلَئِنْ سَأَلْقَهُمْ مَنْ خَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهِ وكانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم عند الله فلذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليطربون إلى الله زلفا وكان يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه ومن ملك ثم نقل السيوطي عن الشهرستاني منصه وكانوا يعني مشركين يطوفون ويسعو ويسعون ويلبون ويفعلون المناسك كلها ويحدون ال الحداية رمون الجمار ويشمونون الأشر الحم ويتسرون غسرون أمواتهم يكفرونهم وكانوا يدعمون على طهاارف الحطرة على تتوليا بها إبرايم عسلام وفون بالعقود ويقمونون الضوي الأطيف يتطعون إلى الساد وكان دين إبراهم قائما والوحيد شائ عن في صد العرب كذلك استعرض الرازي عقائب أهل الصين والهندي واليونان والترك والقبط والحبشة والزنوج وصرح لأنهم كلهم يعتقدون بوجود الإله المدبر الحكيم ثم انتقل إلى العرب فقال أهل الجاهلية وهم العرب الذين كانوا موجودين قبل ظهور الإسلام وكلهم كانوا مطبقين يعني مجمعين على الإقرار بوجود الإله والدليل على ذلك قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله إذا قال الشيخ أسناني فهذا هو ضبط أصناف أهل الدنيا وكلهم مطبقون مجمعون على وجود الإله المطارب العالية المجلد الأول صفحة 250 فهكذا رأيت أنهم يعترفون بأن الله هو الرب وحده وإنما كان شركهم شرك شفاعة وتوسل إلى الله بالصالحين أنبياء وأولياء لمكانتهم ووجهتهم عند الله عز وجل ولذلك قال قوم عاد لأنبيائهم لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فصلتها آية الرقاش وقال قوم يسين ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء فلم يظهروا أن الرحمن من أسماء الله الحسنى وهذا إبليس يقول ربي أنظرني إلى يوم يبعثون وقال ربي بما أغويتني الحجر الخمستاش بل شهد لله بالعزة فقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وها هو صاحب الجنة يشهد بربوبية الله قائلا ولئن عددت إلى ربي لا لأجدن خيرا منها منقلبة الجنة المسنات الدنيا فلما أحيط بثمره قال يا ليتني لم أشرك بربي أحدا لذلك من أثبت ربا فقط ولم يقرر في نفسه وجوب عبادته وحده بما هو الخالق فهو في الحقيقة لم يخلص من الشرك وإن أقر بقسم أو بنوع من التوحيد فهذا النوع غير كاف ولهابا كان التفريق بين الربوبية والألوهية أمرا حتميا تشهد به اللغة وكتب التفسير أما اللغة فتفرق بين كلمة إله بمعنى المعبود وكلمة رب بمعنى المالك للشيء والصاحب له وكتاب ربنا يشهد بذلك قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ففرق بين الرب والملك والإله ولقد تكرر لفظ رب السماوات والأرض رب العرش العظيم ولم يقل الله مرة واحدة إله السماوات والأرض إله العرش وإنما خص إذافة التأليه لمن أمرهم بعبادته وتأليهه كقوله تعالى إنما إلهكم الله فلهذا يخطئ من ينشغل أو يشغل نفسه بإثبات أن الخالق قديم وأن سواه محدف كائن بعد أن لم يكن حتى صار محور التوحيد عندهم هو هذا الأمر في حين يلاحظ القارئ للقرآن أن مسألة دعاء الله كانت هي محور التوحيد التي ورد نقاش الآيات كثيرا فيها وكل آيات القرآن تندد بالمشركين الذين يدعون مع الله غيره ويؤمنون بالله إذا أشرك به ويكفرون إذا دعي الله وحده كما قال تعالى ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فشرك أهل الجاهلية كان في دعائهم غير الله وكانوا على جاهليتهم يعلمون أن خالق السماوات والأرض أزلي خالق ودبر وأن سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن ولهذا كان أول ما يدعو إليه الأنبياء دعوة الناس إلى عبادة الله وحده ودعائه كما قال تعالى أعبد الله ما لكم من إله غيره وقال إبراهيم عليه السلام لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي ثم قال تعالى حكم على أن دعاء غير الله عبادة غير الله فقال فلما أتذلهم وما يعبدون منهم الله وقد اعترض البعض ومنهم الحبشي على تقسيم التوحيد إلى توحيد رهوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد, وتوحيد اسماء وصفات واعتبر ذلك بدعة لا دليل عليها ولكن حتى قولكم بدعة لا دليل عليها فأنتم تقسمون حتى كلمة البدعة تقسمونها إلى قسمين إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة وقد قسمتم الكفر والتوحيد إلى ثلاثة أقسام ثم قال أحدكم في مجلة منار الهدى العلد الثاني سلقى 16 ما نصه وهؤلاء فقهاء الإسلام الذين قسموا الكفر إلى ثلاثة أقسام أخذوا ذلك مما فهموا من القرآن وكذلك نقول نحن قسمنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام أخذم مما فهمنا من القرآن فإن القرآن واضح وصريح على أن المشركين كانوا يثبتون لله عز وجل أنه هو الخالق الرازق وحده فلم يبقى إلا أمرهم بعبالته وحده إن كانوا يقررون بأنه هو الخالق وحده هذا هو فهمنا للتوحيد فما هو فهم شيخكم للتوحيد ينقسم التوحيد عند الغذالي الأشعالي إلى أربعة أقصام أهمها وأعظمها أن لا يرى العبد في الوجود إلا واحدا وهو الله قال وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد انظر الأحياء علوم الدين مجلد الرابع صفحة 2245 ويأتي الصوفيون والنقشبنديون وغيرهم ويفهمون من التوحيد وحلة الوجود جاء في البهجة الثنية أو الصنية في أذاب طبيقة النقشبندي ما نصه اعلم أن التوحيد قسمان توحيد شهودي كقول الحلاج أنا الحق وقول أبي يزيد الوسطامي سبحاني ما أعظم شأني وتوحيد وجودي فالتوحيد الشهودي لا يخالف العقل بخلاف التوحيد الوجودي البذل السنية في أداب الطريقة النقشبندية صفحة عيني ومن الأدلة على صحة التقسيم بين أو التفريق بين توحيد الألوهية وتوحيد الهوبية ما أخرجه مسلم الحديث رقم 382 عن أنس الدمالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال صلى الله عليه وسلم على الفطرة فما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد ان لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال الله اكبر قوله على الفطرة افاد امرا مهما وهو ان هذا القول وما يدل عليه من توحيد الرهوية امر مستقر في الفطرة البشرية ولذلك لم يحكم بنجenzaته من النار واسلامه الا عندما اتى بالشهادة بتوحيد الالهية حينما قال اشهد ان لا اله الا الله فمن ظن أن له الفضل في توحيده للربوبية واعتقاده أن الله هو الخالق وحده فعليه أو هو مطالب بمقتضى هذا التوحيد الفطري أن يوحد الله في ألوهيته وذلك بأن يفرق الله بالدعاء والذبح والنبري وسائر الطاعات والعبادات فإن من يعتقد أن الله هو الخالق الرازق وحده وجب عليه بمقتضى ذلك أن يعبده وحده فيجعل صلاته وذبحه ودعاءه له وحده لا يشركه في ذلك لا ولي ولا نبي ولا مقام ولا ضريح موضوع الشفاعة ومن مغارضات أهل البداع خلطهم بين التوسل وبين الشفاعة يليلون بذلك تمص الشبه والمضاهأ بين الشفاعة البدعية الشركية الحاضرة وبين الشفاعة الشركية الماضية التي تبرع عليهم المشركون والتي مناعها القرآن فمفهوم الشفاعة عند المشركين والفلاسفة أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى دعاء منه وإنما هي مجرد رحمة تفيد على الرسول فينعكس هذا الفيض على طالب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم ومثل لذلك أعطى مثالا على ذلك بنعكاس شعاع الشمس إذا وقع على مرآة ثم انعكس الشعاع من المرآة على الحائق للمض معا في بيان معنى الشفاعة كما ورد في القرآن ومفهومه من الحديث اولا جاء في تهديب اللغة في قوله تعالى من ذا الذي يشهع عنده إلا بإذنه قال الشفاعة هنا هي الدعاء والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره وشفع أو شفع لغيره أي طلب إليه وقد جاء معنى الشفاعة فيما رواه أنس وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ميتٍ يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه وفي رواية ابن عباس ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه والحديث رواه مسلم نعم الشفاعة أعطيت الأنبياء والصالحين يوم القيامة ولكن للشفاعة شرطان نص عليهم القرآن الكريم الشرط الأول ابن الله للشافع أن يشفع الشرط الثاني رضاه عن المشفوع له فهذان شرطان للشفاعة الابن للشافع والرضى عن المشكور بينهما ربنا سبحانه وتعالى في قوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا طهب 109 وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة أنقلي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا فلو كان عليه الصلاة والسلام يملك الشفاعة ملكا يأذن فيه لمن يشاء أو يشفع فيه لمن يشاء لضمنها لبنته ولما قال لها أنقلي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا فإن مالك الشفاعة لا يجوز أن ينتظر أن يأذن له أحد بها وإلا لا يسمى مالكا لها وقد اعترف التفتازاني بأن شرك المشركين إنما هو شرك تشفع يبطبون الشفاعة من الأولياء قال التفتازاني إن شرك المشركين وقع شئن مات منهم من هو كامل المرتبة عند الله اتخذوا تمثالا على صورته وعظموه تشفعا إلى الله وتوسلا شاش المقاصد مجلد الرابع صفحة 41 وقال الرازي اعلم أن الكفار قالوا نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقال أنها آلهة تضر وتنفع وإنما لأجل أن يصير أولئك الأكاذر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل الله الشفاعة جميعا وقال سبحانه لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر لا لأهل الشرك فعن أبي هرارة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه روام البخاري حديث رقم 99 ولذلك كان تحقيق التوحيد من أهم أسباب ليل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا نصيب في الشفاعة لمن أشرك مع الله في الدعاء ولم يحجل من منادات غير الله جاهلا. أو متجاهلا أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا نصيب فيها لمشرك إنما هي لأهل الكبائر الموحدين من أمته لا لأهل الشرك كما قال صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا فحتى الزنا وشهادة الزور وأطل النفس ذنوب يرجى معها المغفرة والشفاعة للشرك لا الشرك فالله أكبر كم غفل الناس عن قباحة هذا الظنب ثم إن مفهوم الشفاعة عند هؤلاء يؤدي إلى التعلق بالأماني وترك العمل والاستعاذة عنه بالتعلق بنبي أو صالح يستغيث به من دون الله ويسأله أن يدعو الله له وهو في قبره فيزعم أن الله لا ينظر إليه لذنوبه وهنا تأفي أهمية الوسيط الصالح المطهر المحبوب عند الله وكأن هذا الوسيط أرحم بالعباد من رب العباد فيعتمدون في أمر نجاتهم نجاتهم على الآخرين لا على العمل مضاهأة لنصارى ولئن كان الأموات يسمعون أو كان الأولياء يسمعون وهم في قبورهم فما لهم يسمعون طلب الشفاعة منهم ولا يسمعون ما فعله طالب الشفاعة من معاص وذنوب اقصافها فلماذا لا يتوجهون إلى الله عز وجل هل هؤلاء الذين أرحم من الله سبحانه وتعالى إذا كات ذنوب هؤلاء تجعلهم يتوجهون إلى قبور الأولية لماذا طلبا للرحمة والشفاعة أوليس الله بأرحم من هؤلاء أوليس الله بأرحم من خلقه فما ظنهم برب العالمين وليعلم أن دعوات الأنبياء ليست مستجابة كلها فالله لم يستجب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه حتى قال إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. وقد رد الحافظ المحجر على من زعم أن جميع دعوات الأنبياء مستجابة. قال الحافظ وهذا فيه غفلة عن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدا. وسأل ربه أن يستغفر لأمه فمنعه ذلك ولما أراد نوح أن يستغفر بابنه قال الله له يا نوح إنه ليس من أهلك وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم تنفع شفاعته في أبيه وإذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام يشفع لهم بالدعاء وبعد موته يشفع وبعد قيامه يشفع فأي معنى لقوله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة فالرسول يقول اختبأت وهؤلاء يتعجلونها ويفببونه حيث يزعمون أنه لم يختبئها بل هي نائلة من يستغيث به في الدنيا عند قبره وليس لديهم بليل على ذلك من كتاب أو سنة بل إنه لم يصح حديث في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن زار القبره وقد احتج البعض بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم حول أويس القرني أو القرني وهو أن نبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه وعمر بن الخطار إذا لقوا أويسا أن يستغفر لهم كما قال صلى الله عليه وسلم إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس فمن لقيه منكم فليستغفر لكم روح مسلم لكنهم قد غفلوا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد طلب الاستغفار عند لقائه وليس مطلقا في قوله فمن لقيه منكم فهذا أويس ولي لله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هل اكتفى الصحابة بطلب الاستغفار منه قبل أن يلقوه أن طلبوا ذلك منهم حينما لقوه كما هو ثابت عن عمر التذاما منهم بنص الحديث الذي قيد الطلب باللقاء وكيف ينص النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بكلام صريح أن يطلبوا من أويس الاستغفار إذا هم لقوه ولم يقل إذا أنا ميت فأت قبري فإذا أتيتم فسألوني الاستغفار بعد موتي وسألوني حوائجكم فإني حي في قبري لماذا لم يقول ذلك ولقد علمنا صلى الله عليه وسلم إذا أردنا الفوز بشفاعته صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله له لا أن نسأله نسأل الله له لا نسأله من الله كما في صحيح مسلم قال سأل الله لي قال سأل الله لي ما قال سألوني سأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة تلك هي الطريقة الشرعية لنيل شفاعة نبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الشرائية الصنية أن ندعو الله له لينال الوسيلة والشفاعة الشفية البدعية أن ندعوه صلى الله عليه وسلم من دون الله ونطلب منه مقامه الخاص به فنسأله الوسيلة نقول يا رسول الله أعطنا الوسيلة يا رسول الله نسألك الوسيلة الوسيلة وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الوسيلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون هو فكيف نسأله الوسيلة التي صرح بأنها لا تنبغي إلا لعبد واحد إن هنا يجب العلم أن أهل البدع يستخدمون ألفاظا شرعية لكنهم يصطلحون لها على معاني مخالفة للمعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى فيطلقون مثلا نفض التوسل ويقصلون به كارة الاستغافة بغير الله أو التوسل بذات الصالحين تارة أخرى تارة يستغيثون بغير الله وتارة يتوسلون إلى الله يعني يسألون الله بذوات الصالحين وهذان المعنيان باطلان يخالفهما القرآن الكريم قال في القموس في مادة وسل وسل إلى الله تعالى توسيلا أي عمل عملا تقرب به إليه وجاء في المصباح المنير, المنير ووسل إلى الله تعالى توسيلا أي عمل عملا تقرب به إليه وتوسل إلى ربه وسيلة أي تقرب إلى الله بعمل وفي الصحاح الجوفري توسل إليه بوسيلة أي تقرب إليه بعمل وتوسل إلى الله معناه اتخاذ سبب يزيد العبد قربة من الله وفي ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة على ابن عباس والسدي في معنى هذه الآية أي تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه قال ابن كثير وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسرين وساق الطبري أقوالا حاصلها أن الوسيرة هي التقرب إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه انظر التسير من كثير المجدد الثاني ابن حسين والطبري المجرد الرابع جزء السادس صفحة 146 والدر المثور مجرد الثاني 149 أما الآية الأخرى فهي قوله تعالى قل دعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويغافون عذابه هذا الإسراءة الـ 56 قال ابن عباس ومجاهد وهم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم ادعوا الذين زعمتم من دونه ادعوا تفسير البغوي من ربض خامس صفحة 111 نصم حقا ومن هاتين الآيتين يتبين لنا نوعاه من التوسل أحدهما توسل شرعي وهو التقرب إلى الله بالوسائل التي شرعها كالتوسل بأسماء الله الحسنى والتوسل إلى الله بالعمل الصالح قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذلوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وكذلك التوسل الله بالإيمان والعمل الصالح قال تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وفي آية الأخرى ربنا إنما سمعها مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الثالث التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح وهذا مشروع وقد كان صحابة يتوسلون إلى الله بدعاء نبيهم صلى الله عليه وسلم وكانوا يتوسلون بعد موته بدعاء من يتوخر فيه العلم والصلاح لم يعودوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي لأنه مات عليه الصلاة والسلام كقول أم الدردائر صفوان وقد كان مسافرا ادعو لنا بخير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب المستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل وهكذا توسرت أم الدرداء بدعاء صفوانا في الحج ولكنه لم يفوت عنها ولا عن غيرها التوسر إلى الله عز وجل بذات النبي عليه الصلاة والسلام ونسأل هل طبق الصحابة هاتين الآيتين وفهموهما أو بعد أن فهموهما فلماذا لم يفعل ما يفعله الناس اليوم من التوسل بذواك الأشخاص أو سؤال الأشخاص بأنفسهم وتسميه ذلك يتوسل ونسأل هل طبق الصحابة هاتين الآيتين على الوجه الذي تفهمونه هل كانوا يتوسلون إلى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أم أنكم فهمتم فهما جديدا فات الصحابة فهمه حتى عدلوا عنه وتمستتم أنتم به إننا نرى فهمكم للتوسل متفقا مع فهم المشركين الأوائل للتوسل هو التوسل بذوات الأشخاص وكانوا إذا عن هذا الشرك الذي وقع فيه قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ابن عباث لم يقل والسدي وقتاله لم يقول أن التوسل إلى الله يكون بالنبي بل قالوا توسل إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه فإلى أي الفريقين أنتم أقرب إلى الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة أم إلى الذين قالوا أن الوسيلة هنا معناها التقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح وبهذا يتضح لك أخي المنصف مدى التحريف الذي وقع في فهم معنى كلمة الوسيلة التي أطلقها الله في القرآن كما أن هناك من سمى الخمرق بغير اسمها فهناك من يسمي الشرك بغير اسمه يسميه توسرا وتبركا كما إنه يسمي التحريف تأويلا ويسمي التعطيل تنزيها ويسمي إثبات صفات الله تشبيها ويسمي الرقص ذكرا ويسمي التقديس محبة هكذا يزين الباطل ولقد خالف الموحدون خالفوا المشركين بتفريقهم بين التوسل بذواث الصالحين وبين التوسل بدعائهم فتركوا التوسل بذات أفضل الصالحين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوسلوا بدعاء غيره من الأحياء ولهم في ذلك دليل وسلف من البخاري وغيره الذي روى توسل عمر بالعباس وكذلك محمد الرواية الأخرى ليست عند البخاري وهي توسل معاوية بالأسود بن يزيد وهذا وهذه رواية حسن الحافظ بن حجر إسنادها كما في الترفيس الحديد المجلد الثاني 101 والإصابة المجلد الثالث 622 وحدث ذلك أمام جمع غفير من الصحابة فكان هذا إجماعا منهم على صحة الفعل ولذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤينين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت فلا بد من الرجوع إلى المعنى الشرعي لنفذ التوسل من القرآن والسنة وفهم سلف الأمة ولا اعتبار للخلاف الذي وقع في التوسل بعدهم وبعد قول عمر كنا نتوسل بنبيك الذي قاله أمام جميع الصحابة وقد جعل مؤلفو الحديث جامع الحديث كالبخاري هذه الأحاديث تحت باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا ولم يجعلها تحت باب التبرك بقبول الصالحين وحول القضية في التوصل بالنبي صلى الله عليه وسلم نسأل ما يلي هل فرأت توصل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أم كانوا يتوسلون به في حياته الجواب لا شك أنهم كانوا يتوسلون به في حياته السؤال الثاني إذا ثبت أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فكيف كانت طريقة التوسل هل كان التوسل بذاته أم بدعائه السؤال الثالث هل التوسل بالذات مجمع عليه أم مختلف فيه في عهدهم ومتى تبدأ الخلاف إذا اختلفنا في فهم سنة رجعنا إلى فهم السلف لها فقد ثبت كما تقدم ترك عمر للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أمام جمع من الصحابة فكان المشروع ما فعلوه لا ما تركوه وفاعل ما تركوه سالك غير سبيلهم فلقد أصيب الناس في عهده رضي الله عنه بالقحط فخرج عمر بالناس باستسقاء ثم قال اللهم كنا إذا أجدبنا سألناك بنبيك صلى الله عليه وسلم ففسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقنا رواه البخاري وفي رواية أنس كانوا اذا قحطوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم استسقوا به لهم فيسقون فلما كان في عهد عمر انظر في الباب المجلد الثاني 495 وقد اجاب هؤلاء عن ترك عمر للتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري اجابوا عن ذلك بان توصل عمر بالعباس إنما كان لتعليم المسلمين جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل هو غير النبي الفاضل هو النبي صلى الله عليه يعني يجلز التوسل بالأدنى مع أن الأصل الجواز التوسل بالأعلى وهو رسول صلى الله عليه لكن هذا لو ثبت الإسناز صحيح ولو مرة واحدة أن واحدة من الصحابة توسل إلى الله بميت لقلنا يمكن أن نصدق بهذه القاعدة التي أتيتم بها بل الثابت توسلهم بدعاء العباس والأسود بن يزيد وهذا ما يطل هذه القاعدة التي أتوا وهي جواز التوصل بالمفضول مع وجود الفاضل هذا تعليل لا نسلم به إلا بدليل يرد فيه يعني كأن يقول عمر فعلنا ذلك لكن الأفضل أن نفعل ذلك أن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم إن هذا التعليل ظن والظن لا يرفع فلاف فإن الروايات التي رويناها تتضمن عبارة أو لفظ كانوا كنا فلما هذه الأفاظ دالة على عدول الصحابة عن الأمر الأول إلا الأمر الثاني ومعلوم أن الأمور الظمنية لا يجوز دخولها في أمور العقائد التي تتطلب القطع للاحتمال والحقيقة ينترع في العادة أن يلجأ المضطر في حالة الشدة إلى الأدنى مع وجود الأعلى لماذا؟ لأنهم كانوا في حالة قحت وقال تعرض للموت فكيف يلجأ إلى الأدنى وهم في حاجة شديدة إلى إجابة دعوتهم شمهة أخرى زعم أن قول عمر كنا لا يفيد الماضي وإنما هو نظير قوله تعالى وكان الله عليما حكيما سبحان الله الجواب على ذلك أولا أنه لما قال عمر كنا لن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه استعمل لفظ كان المفيدة للماضي ولا أظن أن هؤلاء يجهنون تلك الحقيقة ثانيا ما حكاه الحافظ بن حجر عن الراغب أن رفض كان عبارة عما مضى من الزمان لكنها في كثير من وصف الله تعالى تنبئ عن معنى الأزلية كقوله تعالى وكان الله لكل شيء عليما قال وما استعمل منه في وصف شيء متعلقا بوصف له هو موجود فيه فللتنبيه على أن ذلك الوصف لازم له أو قليل من عنه كقوله تعالى وكان الشَّيْطَانُ لربه كَفُورًا ولعلك تلاحظ أنه لا يأتي في هذه الآيات وكان الله بكل شيء عليم وكان الشيطان لربه كفورًا لا يأتي بعد هذه الآيات بعد, بعد رفض كان لا يأتي بعده فعل وإنما تأتي صفة وأما إذا جاء بعد كان فعل فلابد أن تكون مفيدة بالماضي فالتوسل إلى الله أيها الحبة كان بدعاء نبي صلى الله عليه وسلم وهذا فابت بأدلة متوافرة أنهم كانوا يأتون نبي عليه الصلاة والسلام فيقولون هلك الحرث فادعوا الله لنا يا رسول الله ولم يثبت أنهم كانوا يتوسلون بذاته في الاستسقار ولم يرد في حديث صحيح أنهم كانوا يستسقون برسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يفعل هو الاستسقاء من صلاة ودعاء فلما مات استثقوا بالعباس وكان هذا بجمع الصحابة كلهم وإقرارهم ولو كان بذات النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عمر كنا ولما قال أنس كانوا وهذه الأنواع من التوسل قد أجمعت الأمة على مشروعيتها ويتمسك هؤلاء برواية ضعيفة مفاذها أن عمر قال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد فاقتدوا برسول الله واتخذوه أي العباس وسيلة إلى الله وهذه الرواية ضعيفة فيها داود بن عطاء المدني وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب للحافظ بالحجر ترجم رقم 1201 وقد تعقب الذهبي الحاكم في المجلد الثالث في أرواح في هذه الرواية قائلاً داود متروك فلماذا يحتج هؤلاء هنا بالذهبي من به في موقفه من أبي إصحاف السبيعي ومنزلة العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا ينكر فاجتمع في كل الروايتين منزلة العباس ودعاؤه فأي محاولة لإثبات أن التوسل كان بالمنزلة فقط أو بالقرابة فقط دون الدعاء هذا طعن منهم في منزلة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعالي الصحابة منزلة؟ فلماذا لم يتوسلوا بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم أي المنزلتين أعلى منزلة النبي أم منزلة العباس أفيجوز أن يتوسلوا بمكانة العباس ولا يتوسلون بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تزل بموته أم أن التوسل كان بشيء ثاني مقرون مع المكانة وهو التوسل بالدعاء وقد انتفى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته فتوجه الصحابة إلى دعاء العباس وقال عمر حينئذ قم يا عباس فدع الله لنا فأما التوسل بالذوات فإنه من خصال المشركين الذين كانوا يتخذون الصالحين وسيلة لهم ليقربوهم إلى الله قالت تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلفا وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر قال هذه أسماء رجال صالحين هذه أسماء رجال أولياء صالحين من قول نوحي عليه السلام فلما ماتوا بنوا لهم الصور والتماثيل رواه البخاري رقم أرى وقال ابن جليل حدثنا بن حميد قال حدثنا مهران عن سفيانة عن موسى بن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتلون بهم فلما ناتوا قال أصحابهم لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر وَبِهِمْ يُسْقَوْنَا الْمَطَرِ فَاعْبَدُوهُمْ المجلد الثاني عشر من فسير الطبري بجلس 29 صحة 62 فهؤلاء المشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهم من يعبد الأصنام المصورة على صور الصالحين ود وسواع ويغوث فيستسقون بها ولهذا قال الحافظ بن حجر كلمة مهمة في هذا الموضوع قال وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك فتح الباري المجلد 8 صفحة 660 وأنا أقول وما زالوا إلى يومنا هذا وللأسف كذلك ذكر الحافظ أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره من الصالحين فكلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها فعبدوها بتدريج الشيطان لهم قال القرطبيو فعلوا ذلك ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عز وجل عند قبورهم فمضت لهم بذلك أزمان ثم إنه خلف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم ووسوس لهم الشيطان أن أباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة فاعبدوها فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك فقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا لقبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد تفسير القرطبي لآية رقم 104 من البقرة ولذلك أكد الرازي أن هؤلاء شبيهون في هذا الزمان بمن كانوا عليهم العباد الأوثان والأصنام حيث اشتغل كثير منهم بتعظيم قبور الصالحين اعتقادا منهم أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يشفعون لهم عند الله تعالى التسيير الكبير الرازي المجلد السابع عشر صفحة ثم أفى هؤلاء بحجة فقالوا قد توسل الأعمال بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ثم نشأت الشبهة بعد ذلك فقالوا لو كان التوسل بالدعاء لما قال الأعمى أسألك اللهم ذي نبيك ولقال أسألك بدعاء نبيك فلماذا تضيفون ما لم ترد إضافته وبهذا نجيب إجابة موسعة على هذه الشبهة التي طالما يستخدمونها ويلبسون عليها بين عامة الناس الجواب إذا كان الثابت توسلهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين كان حيا وتوقفهم عن التوسل به إلى التوسل بدعاء غيره من بعده فلا يعود ثم حاجة إلى تقدير مضاف يعني بدعاء لأن معنى التوسل والاستشفاع في عرف الصحابة ولسانهم هو التوسل بالدعاء لا بالذات والجام ومن كان عنده ما يثبت توسلهم بالذات فليأتي به ولذلك قال عمر كنا إذا أجدنا سألناك بنبي كنا الأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي تعلمنا منه هذه الإضافة يعني إضافة بدعاء حين قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم يعني بعملهم رواه البخاري حديث رقم 296 وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن الدعاء هو المقصود حين قال للأعمى إن شئت دعوت لك. فقال الأعمى بل أدعوه ولكن المصرين على التوسل بالذات لا يريدون أحد من أحد أن يذكرهم بهذا النص ثم إن الأعمى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليطلب منه الدعاء ولو كان التوسل بالذات مشروعا لم يكن ثمة حاجة للذهاب إليه إذا كان يكفيه أن يتوسل به إلى الله من غير أن يذهب إليه فيقول مثلا وهو في بيته اللهم أسألك من نبيه لكنه ذهب إليه وطلع منه أن يدعو له فما لا تفهمون من ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء له فقال إن شئت دعوت لك فألحى عليه الآمى بالدعاء قائلا بل أدعوه وهذا وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء للأعمى علقه على مشيئته وقد شاءه الأعمى بقوله هل أدعوه ويقتضي ذلك أنه صلى الله عليه وسلم داعى له وهو خير من وفى بما وعد يؤكد ذلك أيضا قول الأعمى في دعائه الذي علمه الرسول أن يدعو به اللهم فشفعه فيي أي اقبل دعاءه فيي والشفاعة معناها الدعاء كما قال في لسان العرب الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأعمى أن يتقرب إلى الله بعدة وسائل منها التوسل إليه بالعمل الصالح وهو أن يحسن وضوءه وأن يصلي ركعتين يدعو الله عقبهما أن يستجيب دعائه في أن يقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وهذا معنى قوله عليه في الدعاء وشفعني فيه أي أدعوك يا ربي أن تتقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لي وهذه العبارة لا يريدون أن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 فمعنى شفعهم الله فيه أي قبل دعاءهم له فيصير معنى شفعني فيه أي اقبل دعائي بأن تستجيب دعاءه وهم لا يفهمون معنى قوله صلى الله عليه وسلم للأعمى ائتي الميضاء وكأن معناه عندهم الى اذهب إلى ميضاء في بيتك ولماذا لا تكون الميضاءة القريبة منه صلى الله عليه وسلم كما يفهم من سياق الرواية وليس هناك دليل على أن الأعمى ذهب إلى مكان آخر وصل هناك ثم دعى بهذا الدعاء ولقد لقيت شيخا صوفيا ضريرا كان يحتج علي بحديث الأعمى فقلت له وأنت ألست أعمى؟ قال بلى قلت له فهل دعوت بهذا الدعاء؟ قال نعم دعوت ولم يستجب لي لأن إيماني ضعيف قلت سبحان الله ليس هذا هو السبب بل لأن الشرط الذي تتجاهلونه وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير المتحقق بعد موته وهو خير الأعمى حينما كان حيا بين أن يدع له أو أن يصبر وله الجنة ولكن كيف يمكن تخيرك أنت؟ هل يخيرك النبي صلى الله عليه وسلم الآن بين أن يدع لك وبين أن تصبر؟ وذكروا قصة لا تليق بعثمان بن عفان رضي الله عنه يحتج بما أخرجه الطبراني في معجميه عن عثمان بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان فكان, لا فكان عثمان لا يلتفذ إليه ولا ينظر في حاجته تأمل كم في هذه الرواية من الانتقاص لشخص عثمان رضي الله عنه هذا الرجل الحيي الحي ألا الحي الحي تستحيله الملائكة فلقي عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك فقال ائتي الميضاءة فتوضى ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك من نبي إلى نبي يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي ثم رح حتى أروح معك ففعل ما قال ثم أتى باب عثمان فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه فقال ما حاجتك فقضاه له ثم قال له إذا كانتك حاجة فأتنا فخرج الرجل وأتى إلى عثمان بن حنيف وقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتى كلمته في فقال له عثمان ابن حنيف والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير فشكى إليه ذهال بصله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتي الميضاءة فتوضى ثم صلي ركعتين ثم ادعوا بهذه الدعوات قال الطبراني والحديث صحيح قال الطبراني الحديث صحيح بعدما ذكر هذا الأثر هذا أثر هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أكد أو خصص الطبراني الحديث بالصحة وليس الأثر لماذا لم يذكر شيئا عن الأثر وإنما خصص الصحة بالحديث وهو بهاب الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم سنذكر بالتفصيل سبب ذلك أولا إن قصة الرجل مع عثمان رضي الله عنه عند الطبراني ضعيفة السند ولم يتعرض لها الطبراني بتصحيح وإنما قال في الماجر الصغير المجلد الأول صفحي 84 لم يروه عن روح ابن القاسم إلا شبيب بن سعيد المكي وهو ثقة وهو الذي يحدث عنه ابنه أحمد بن شبيب عن يونس ابن يزيد الأيدي وقد روى هذا الحديث شعبته عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة والحديث صحيح وقوله التغراني لم يروه مشعر بضعف القصة عنده عند التغراني ووقع التفرد فيها وهو الحق فإن آفة إسنادها رواية عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد وهي منكرة عند جميع أهل الحديث كما أشار إليه بن عدي وقال حدث عنه بن وهب بمن بمناكير وأيضا حدث عنه بن وهب بأحاديث منكرة وأقره الحافظ على ذلك في تقريب التهذيب الترجمة 2739 فقال الحافظ في ترجمة شبيب لا بأس بحديثه من روايات ابنه أحمد عنه لا من رواية ابن وهب وقال في مقدمة الفتش صفحة رمية تسعة ولذلك أخرج البخاري من رواية ابنه ابن سعيد الشبيب عن يونس أحاديثة ولم يخرج عن يونس ولا من رواية ابن وهب عنه شيئا قال ابن عدي ولعل شبيبا لما قدم مصر في تجارته كتب عنه ابن وهب من حفظه فغلط ووهم وأرجو أن لا يتعمد الكذب ويؤكد نكارة تفرد بوهب وهب عن شبيب أن أحمد بن شبيب وهو المختص بالرواية عن أبيه روى الحديث من غير زيادة هذه القصة كما عند الحاكم في المستدرك المجلد الأول 526 ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة صفة 170 من طريق أحمد بن شبيب ابن سعيد وهذه الرواية التي لم تتضمن قصة عثمان بن عفان تصح سندا لأنها من روايات أحمد بن شبيب عن أبيه وتقدم معنا قول الحافظ في التقريب ترجمة 2079 في ترجمة الشبيب لا بأس بحديثه من روايات ابنه أحمد عنه لا من رواياته ابن وهب شبهة أخرى واحتجوا بزيادة وردت عند ابن أبي خيثمة في تاريخه في آخر الحديث وهي وإن كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك وهي, وهي زيادة لم ترد في رواية من روى عن حماد فلقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم 658 وأحمد في المسند مجلد الرابع 32 وليس فيها هذه الزيادة وإن كانت لك حاجة ثم إن رواية الأعمى جاءت من طريق شعبة وحبان بن من غير هذه الزيادة ثم إنه على القول بأنها من طريق حماد بن سلمة فإنه وإن كان فقة إلا أنه خالف بهذه الزيالة رواية من هو أوثق منه ممن لم, تطم ممن لم تتضمن رواياتهم هذه الزيالة ولقد قال الحافظ عن حماد في التقديد فغم 1499 فقة عابد تغير حفظه بأخرة وقال البيهقي في السنة الكبرى من الرابع 94 حمال بن سلمة وإن كان من الثقات إلا أنه ساء حفظه في آخر عمره فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه ويجتنبون, ويجتنبون ما يتفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأنفاله ثم قال فالاحتياط أن لا يحتج بما يخالف فيه الثقات قاله البهيقي في الخلافيات ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية المجند الأول قال والمسألة أيها الإخوة في أهم أصول العقيدة فإن القوم يريدون بها تجويد سؤال غير الله عز وجل لكنهم هنا يخالفون أصولهم في الاقتصار في أمور العقائل على الصحيح المتواتر فلا يريدون التحقق من هذه الرواية لأنها تؤيد مذهبهم وهواهم فالرواية إما مكذوبة وإما منفرة فكيف يجوز تقديمها على ما صحف البخاري من ترك الصحابة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتحولهم إلى التوسل بجعاء عمه العباس ثم إنه على فرض صحة القصة فإن فعل الصحابي الواحد إذا كان مخالفا لما أجمع عليه الصحابة لا يكون حجة وقد جاء توسل عمر. عمر بدعاء العباس أمان جمع من الصحابة مخالفا لقصة عثمان بن حنيف مع عثمان بن عفان على افتراض ثبوت سندها وكما ذكرنا في هذا الأثر إساءة أبد أدب في حق الصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه يلاحظ ذلك كل من تأمل التركيبة الملثقة التي ركبت منها هذه الرواية التي تضي أذواق أعداء الصحابة وتروي حقدهم ضد الصحابة فلا تسارع إليها فإن مفادها أن عثمان كان يحتجب عن الناس ولا يلتفت إلى حوائجهم وكفى بذلك ذنما لعثمان فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يحتجب عن حوائج الناس عن الإمام فقال من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب, فاحتجب دون حوائجهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة وفي رواية ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته رواه الترمذي حديث رقم 1332 أو داود 2028 فلا يجوز التمسك بقصة ضعيفة تفعن في صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد مناسبتها هو دعاة الاستقافة بالأموات واحتجوا أيضا بقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قالوا انظروا هذا جواز على توسل الرجل بالرحم والجواب أن هذا سؤال بسبب صلته للرحم وهذا عون صالح وقد قلنا من قبل أنه يجوز التوصل إلى الله بالعمل الصالح فكذلك صلة الرحم عمل صالح وقد عرض مجرير الأقوال في هذه الآية ثم رجح ما يلي قال اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها أو اتقوا الله في الأرحام تفسير مجرير المجرد الثالث الجزء الأربعة صفحة 152 موقف أبي حنيفة من التوصل وقد جاء في الدر المختار المجرد الثاني صفى 630 وهو من أشهر كتب الحنفية فيما نصه عن أبي حنيفة قال لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به هذا الآن الكلام عن التوصل بالذواب والدعاء المأذور فيه المأمور به هو ما استفيد من قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها قال أبو حنيفة وأكره أن يقول قائل أسألك بحق فران أو بحق أنبيائك ورسلك الفتاوى الهندية مجرد الخامس 280 والفقه الأكبر شرح ملع لقالصة 110 وقال أبو يوسف لا يدعى الله بغيره قال المرتضى الزبيدي في شبه إحياء علوم الدين وقد كره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول الرجل أسألك بحق فنان أو بحق أنبيائك ورسلك إذ ليس لأحد على الله حق اتحاف السادة المتقين مجرد الثاني 280 ففي هذه النصوصة عن أبو حنيفة أبلغ رد على الدعاء, الدعاء السبكي عفى الله عنه أنه لم ينكر التوسل أحد من السلف ولا من الخلف غير المتعيمية ثم أتوا بحجة وهية أخرى وهي أن الله جعل لنا هؤلاء أصبابا الصالحين الأنبياء فنحن توسلوا بهم إلى الله والجواب عن ذلك أنه لو كان سببهم مشروعا لنا كريه هو أبو حنيفة ولما عدل عنه الصحابة واتخذوا دعاء العباس سببا آخر فالخلاف حول التوسل بالذوات أمر متأخر لم يحصل بين الصحابة الذين تركوا التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهوا إلى التوسل بدعاء العباس والأسود بن يزيد وإنما وقع الخلاف بعد ذلك حول التوسل بالذات وقد منعه أبو حديفة وأصحابه وأجازه ابن عبد السلام بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره فقال ينبغي كون هذا مقصورا على النبي لأنه سيد ولد آدم وأن لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء لأنهم ليسوا في درجته وأن يكون مما خص به تنبيها على علو ركبته وسمو مرتبته ولكن إذا اختلفوا هؤلاء العلماء فما موقفنا نحن مختلافهم هل نترك المسألة هكذا من غير تصويب وترجيح لأحد أقوالهم قال بتيمية إن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه فتكون مسألة نزاع فيرد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل فنقول قد توسل عمر بالعباس وترك التوسل بالرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته أمام جهور الصحابة وأقروه بلا إنكار واحد منهم فنحن مع تقديرنا للعز بن عبد السلام رحمه الله نرغب عن فتواه تمسكاً بما أدمى عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن عدول الصحابة أي تركهم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى عباس وكان آنذاك حياً دليل واضح على أن المشروع ما فعلوه دون غيره لذا فمن لا يفرق بين التوسل بالحي وبين التوسل بالميت نحتج عليه بتوسل الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي فلما ما تترك التوسل به وعدل عن التوسل به إلى التوسل بالعباس ومن لا يفرق بين التوسل والاستغاثة نحتج عليه بما روى البخاري عن أحمد لا يستغاث بمخلوق كما جاء في خلق أفعال العباد صفحة 123 وقد وردت روايتان متعارضتان عن أحمد احداهما تجيز التوسل والأخرى تنعه ولكن تحريمه الاستغاثة بغير الله ثابت ولم يرد عنه جواز الاستغاثة بغير الله فإن من يحتج بأحمد في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يحتج بأحمد في مسألة جواز الاستغاثة بغير الله عز وجل فهل أنتم حقا متبعون لما كان عليه أحمد؟ إن هؤلاء في الحقيقة لا يتفقون مع ابن عبد السلام ولا مع أبي حنيفة في ذلك وقد خالف, وقد خالف أبا حنيفة في كراهية التوسل بذات النبي أو غيره وخالف ابن عبد السلام فعمم التوسل بعد أن قيده وخصصه هو برسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره قال العز بن عبد السلام ولا أبو حنيفة يوافقان, يوافقان على استغافتكم بالرفاعي ووصفه بغوث الأغواف وقولكم مدد يا مشايخ مدد يا أولياء مدد يا جيلاني مدد يا أموات وهذه شبهة أخرى قالوا ألم تسمعوا حديث اللهم أسألك بحق السائلين عليك لكن هذا حديث ضعيف فيه عطية العوفي في روايته وهن وقد ضاعفوه وهو مشهور بضعفه وتشيعه وتدليسه عند المحدثين انظر تقريب التهذيب للحافظ بالحجر ترجم رقم 4016 قال الزبيدي إنما ضاعفوه من قبل التشيع ومن قبل التدليس اتحافظ السادة المتقيم من جلد القامة صفحة 82 وذكر النووي هذا الحديث في كتابه الأذكار صفحة 52 ثم قال هذا الحديث متفق على ضعفه وفي سنة الرواية الثانية عطية العوفي قال النووي وعطية ضعيف وأتى هؤلاء بشبهة أخرى وهي شبهة القياس الفاسد فقالوا فإذا كان التوصل بالعمل الصالح جالدا فكيف لا يصح التوصل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء سبحان الله أليس هذا قياس والقياس ممنوع في أمور العبادات وهو غير صحيح لا يجد هذا القياس فقد قال السلف منهم ابن سيرين فيما رواه عنه الطبري ما عبلت الشمس والقمر إلا بالمقاييس وأول من قاس إبليس حين قال خلقتني من نار وخلقته من قين تفسير الطبري المجلد الثامن صفحة 131 وكتاب المدهل إلى سنة للبيهقي صفحة 196 وجامع بيان العلمة لعبد البر المجلد الأول صفحة 32 وقال ابن كثير في تفسيره المجلد الثاني 203 إسناده صحيح وهذا القياس يعد اعترافا من هؤلاء بأن توصلهم غير منصوص عليه لأن وجود النص يسقط القياس وهم الذين سمعناهم يقولون إذا جاء الخبر ارتفع النظر فوجود النص يغني عن القياس فلماذا تقيسون إلا بسبب افتقاركم إلى الدليل والدليل غير موجود على ما تزعمون ثم إن علة التوصل بالعمل كونها من سبب الإنسان وكثبه أما التوصل المتدع فهو تعلق بصلاح الآخرين واعتماد على على أعمال الصالحين وهو ينتج عنه تكاسل المسلمين والاستعابة عن ذلك بعمل غيرهم ويؤدي ذلك إلى الفوضى السلوكي وإلى شيوع الفاحشة والفساد وترك الدين والإعراض عن دين الله بين عامة الناس لأنه يعلمهم التعلق بصلاح الآخرين ولا يذكرهم بضرورة تمسكهم وتغيير حالهم والحفظ العمل الصالح وهذا القياس الذي ذكروه هو قياس لغير المشروع على المشروع فإن التوسل بالعمل الصالح ثابت مشروع فأين ثبوت التوسل بالذوات؟ ثم إن فرك الصحابة التوسل به بعد موته إلى التوسل بدعاء عمه العباس دليل على فساد هذا القياس وأيضا أتوا بشبهة أخرى فأتوا بقياس آخر قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الوسائل إلى الله وهو ذو المقام المنيع الرثي عند الله ولذلك قال الأدوسي في الرضي على مثل هذه الشبهة وهي كلمة حق أريد بها باطل كيف يخفى على الصحابة شرف مقام نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يتوسلوا بمقامه وخرج بهم عمر إلى ضواحي المدينة وأعلن أنهم كانوا إذا أجدبوا توسلوا بالنبي ثم توسل عمر بالعباس دون النبي فكيف يصرح عمر بترك التوسل بهذا المقام العالي والمزلة الرفيعة ولقد أمرنا أن توسل إلى الله بأسماءه الحسنى وصفاته العلا وليس هناك أعظم ولا أشرف من التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلاء ودعموا أيضا أن الله أمرنا بالتوصل بالأولياء وأن عدم التوسل بهم مخالفة للأمر القرآني وابتغوا إليه الوسيلة قالوا الله أمرنا أن نتخذ الأولياء وسيلة وإذا لن ذلك فهذا فعل منا بالأولياء والأنبياء ولكن قد تقدمنا أن الاستدلال بالآية هو استدلال باطل فلا يوجد في شيء من التفاسير المعتبرة كالطبري والبغوي وبكثير أن معنى الآية هو التوصل بالأنبياء والأولياء وإنما ثبت تفسير التوصل بالعمل فعن ابن عباس والصدي وقتابة ابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه بطاعته ونعمل بما يرضيه قال ابن كثير وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسرين وصاق الطبري أقوالا مثل ذلك قال أبو الليث السمرقندي كبير وشيخ الحنفية قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة أي اطلبوا القربة والفضيلة بالأعمال الصالحة بحر العلوم مجدد الثالث 73 ولم يقل أحد من المفسرين المعتبرين أن معنى قوله ابتغوا إليه الوسيلة أي سلوا الأموات من دون الله أو اتخذوا الأولياء وسيلة لكم إلى الله أما أنهم أولياء فقد تقدم أن للولايات شرطان هما الإيمان والتقوى وكيف يستطيع أحدنا أن يحكم على شخص بأنه مؤمن وتقي هذا لا يستطيعه أحد إلا الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في النفوس واحتجوا بقوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى قالوا دلت هذه الآية على مشروعية التوسل بآثار الأنبياء سبحان الله الجواب أن الآية دلت على أنهم أنكروا ملك طالوت لأنه ليس من صلالة الملوك فقال لهم نبيهم إن دليل ملكه أن يأتيكم التابوت تسكنون لصحة كونه آية وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون تستدلون بهذه البقية على الصحة أيضا وقد عرض ابن جرير للأقوال في الآية ثم قال وأولى الأقوال بالحق في معنى السكينة ما قاله عطاء ابن أبي رباح من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها هذا هو فهم السلف أما هذا فهم الجديد وهو جواز التوسل بآثار الأنبياء فهو فهم فيه افتراء على الصحابة وطاعل في فهمهم لكتاب الله فلماذا لم يفهم الصحابة من الآية ما فهمتم فإنهم أخذوا تفسير القرآن عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يكونوا يبعثون شيئا من آثاره صلى الله عليه وسلم مع الجيش ليحصل لهم النصر به فإنه لا يوجد أثر صحيح صريح يحكي حمل الصحابة شيئا من آثار النبي عليه الصلاة في حروبهم يتوسلون بهذه الآثار إلى ربهم وهم أعرف الناس بدين الله وأحرص على تطبيق آياته بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وأين هذا من قول عمر رضي الله عنه إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا يتبعون آثار نبيهم فيتخذونها كنائس وبيعا ورأى رضي الله عنه قوما يتناوبون مكانا يصلون فيه فقال ما هذا قالوا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد إنما هلك من كان قبلكم بهذا من أدركته فيه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي وبلغه أن أناسا يأتون الشجرة التي كان بوي عندها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بها فقطعت قال الحافظ قال الحافظ في الفتح المجلد السابع صفحة 42-42 إسناده صحيح وأتوا بشبهة أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام فرمى نفسه فوق قبر النبي وحثى على رأسه من ترابه وقال يا رسول الله قلت فسمعنا قولك ووعيت من الله عز وجل ما وعينا عنك وكان فيما أنزل الله عليه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقد ظلمت نفسي وجئتك لتستغفر لي فنودي من القبر إنه غفر له. وفي رواية أن العتبية كان جالسا فرأى أعرابيا قال الخطيب في تاريخ بغداد مجلد الثاني تجميل ستة وعشرين وابن الخلكان وفيات الأعيان مجلد الأول خلس مئة وتتة وعشرين مات العتبي سنة مئتين وثمانية كان عمره لما دخل الأعرابي قبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن رواية العتبي جاءت من طريق آخر فيه الحسن الزعفراني عن الأعرابي أي العتبي وهذا الزعفراني مات سنة 249 فكيف يمكن لكليهما أن يكون معاصرين لعائشة رضي الله عنها ثم كيف نشتهر هذه الحادثة المفترضة لمجرد فعل أعرابي لها ولا يشتهر شيء مثلها عن أحد من الصحابة وكيف تعيش عائشة طيلة حياتها مجاورة للقبر ولا يثبت تكليمه صلى الله عليه وسلم لها وإنما يسارع لتكليم الأعرابي وكيف يفهم أعربي هذه الآية ويطبقها على وجه لم يفهموا الصحابة ولم يطبقوه وهل اجتهار الرواية دليل على صحتها أليس حديث تطلب العلم ولو في الصين مشهورا طبعهم يقولون أن هذه الرواية عايشة مشهورة يحتجون بأنها مشهورة لكن هل اشتهار رواية ذليل على صحتها أليس حديث أطلب العلم ولو في الصين مشهورا وهو مع ذلك لا أصله وحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق وهو ضعيف بالرغم من شهرته فالعبرة في صحة سند الرواية لا مجرد اشتهارها على أسنة الناس وبطون كتب الفقه ألا تفتقل افتقارا شديدا إلى مراجعة أسانير مروياتها وهذا أمر يعرفه من, يطالب من يطالع كتب الفقه وفيما يلي نستعرض إن شاء الله رواية حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم وما خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيتم من خير حمدت الله لكم هذه الرواية التي, ضعفها التي فيها في الحقيقة عبد المجيد بن عبد العزيز ابن, ابن أبي رواد المرجئي الذي ضعف الحافظ العراقي سنده بسبب ضعف هذا الراوي كما في مجلد الإحياء الرابع صفحة 142 وكذلك انظر إتحاف السادة المتقين مجلد التاسع 176 سنتكلم عن هذه الرواية بالتفصيل إن شاء الله فيما سيأتي معنا وصلى الله على محمد